ومحرضا لهم على القتال في سبيل الله في كل مكان فإن هذا الزمان لا مجال فيه للراحة أو الركون إلى الدنيا حيث استحكمت غربة الإسلام وقل المعين على الحق وإن السعيد من استعمله الله في طاعته وأكرمه بتوحيده والجهاد في سبيله وإننا بعد هذا العام الذي أكرمنا الله فيه بانتصارات وابتلانا فيه بابتلاءات واتخذ منا شهداء وجعلنا نقمة وعذابا على الأعداء نجدد عزمنا على ما بذلنا له أنفسنا من جهاد الكافرين وقتال الصليبيين في جزيرة العرب امتثالا لأمر الله تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشون الحياة الدنيا بالآخرة مستبشرين بوعده سبحانه وتعالى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما فنحن بين هذين الوعدين نرجو فضل الله وكرمه فإما أن يمن علينا بالنصر على الأعداء ويرينا دولة الإسلام التي وعدنا بها على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإما أن يمن علينا بالشهادة ليلحقنا بأحبابه وأوليائه في جنات النعيم كما أستغل هذه الفرصة لتأكيد ارتزامنا السابق المعلن بسياسة قاعدة الجهاد ودكتيكها العسكري لاستهداف الصليبيين واليهود والإعراض عن العملاء والمرتدين ولا يعني ذلك بحال من الأحوال أن نقف مكتوفي الأيدي أمامهم وأمام عدوانهم علينا إذا واجهونا أو هتكوا حرمة بيوتنا أو روعوا نساءنا وأطفالنا وسنريهم ما يسوءهم بحول الله وتأييده وقوته فهم بدؤون أول مرة وهم أظلموا وأطغى وهم اختاروا لأنفسهم أن يكونوا فداء للطواغيث وللصليبيين من اليهود والأمريكان فلا يتوقعوا منا إلا مثل ما رأوه في المواجهات السابقة والتي أذلهم الله فيها ونصرنا عليهم فله الحمد والمنة وبناء على ذلك يعلم عدم مسؤوليتنا عن تفجير مبنى قيادة الطوارئ في مدينة الرياض يوم الأربعاء الثاني من شهر ربيع الأول لعام 1425 للهجرة وإن كنا لنوقن أنه نتيجة متوقعة لسياسة الكفر والبغي والظلم فلا يظن الحكام المرتدون أنهم سيكونون بمأمن من أشراف الأمة وأحرارها الذين يأنفون العيش تحت حكم مرتد كافر يبيح ما حرم الله ويحرم ما أحل الله وينشر الفساد في الأرض ويعتدي على حقوق الناس المشروعة التي كفلها لهم دينهم ويعين الكافرين على المسلمين ويسخر البلاد والعباد والإمكانيات والثروات لخدمة حلف اليهود والنصارى والمرتدين على حرب الإسلام والمسلمين وإننا نحذر الأمر مجددا من البقاء في جزيرة العرب واتخاذ القواعد فيها والاستمرار في احتلال بلاد الإسلام ودعم اليهود في فلسطين ودعم الحكومات المرتدة المتسلطة على المسلمين لأن معنى ذلك كله استمرار استهدافهم في كل مكان حتى يكفوا عدوانهم ويسحبوا جنودهم من أراضي المسلمين وعلى المسلمين الابتعاد عن أماكن الأمريكان وعن تجمعاتهم المدنية والعسكرية وعن تجمعاتهم المدنية والعسكرية لألا يصيبهم شيء من جراء استهداف الكفار وسيبقى اليهود والأمريكيون والصليبيون عموما هدفا لعملياتنا القادمة وسيكون هذا العام بإذن الله أشد وأنكى عليهم ولن يكون للحكومة السعودية المرتدة قدرة على حماية مصالحهم أو توفير الأمن لهم فالمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار ونذكر المسلمين بأن جهادنا هذا إنما هو لحفظ مصالحهم وحقوقهم والدفاع عن دينهم وأنفسهم وأموالهم وتحريرهم من تسلط أعداء الله عليهم فثمرة هذا الجهاد المبارك لهم وهم الذين سينعمون بعاقبتها الحميدة على المدى القريب والبعيد وسوف تنالهم بركاته وخيراته وإن كان لا بد من بعض العناء والمشقة في أول الأمر إلا أن عاقبة ذلك ومرده ستكون إلى خير وأجر وأمن وأمان في ظل شريعة الله وحكم الإسلام وخلافته الراشدة لذا عليهم أن يقوموا بواجبهم العظيم في الانتصار للدين ونشر التوحيد والصدع بكلمة الحق وتكفير الطواغيت والبراءة منهم ومن أعمالهم والحذر من مناصرتهم أو إظهار الولاء لهم ونذكر المسلمين أيضا بواجبهم العظيم في قتال الكفار وإخراجهم من بلاد الإسلام تحكيما لشريعة رب العالمين ونصرة للمستضعفين ونوجه الشباب المجاهد إلى صرف الجهود نحو الصليبيين المعتدين وأما أذنابهم فهم أذل وأحقر وإذا هزم الله أسيادهم فسيولون الدبر فدونكم أعداء الله وهذه مصالحهم منتشرة وها هم يقتلون إخوانكم المسلمين في كل مكان في فلسطين والشيشان وأفغانستان والعراق فاقتلوهم حيث ثقفتموهم واقعدوا لهم كل مرصد لتبرأ الذمم وتسقط التبعة ويرضى الرب جل جلاله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون أخوكم أبو هاجر عبد العزيز بن عيسى المقرن تنظيم القاعدة جزيرة العرب